ربنا ما حدش له عذر في فساد البيئه ربنا اامننا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ليه الرحمه بعد المغفره اخفي لنا وارحمنا لانك ممكن تتوب من ذنب انت بتعمله بس هترجع تقع تاني فانت بعد المغفره عايز ان ربنا يرحمك وما تقعش في تاني وانت خير الرحيمين الرحيمين ارحم الناس بيك مين امك ابوك ال... ارحم من ربنا ارحم من كل دول بيك ارحم من كل دول يريد نجاتك اكتر من كل دول دول كانوا ناس خايفه يا جماعه ربنا اغفر لنا وارحمنا كانوا ناس خايفين سوره المؤمنون سوره الايمان من اكتر سور القران اللي جابت الفاظ الخوف لفظ الخشوع والتقوى والوجل والخشيه والخوف من اكثر سور القران اللي جابت مراحل الاخره كلها السراط والميزان وكل حلق والبرزخ والاحتضار وجابت كل مراحل الاخره وجابت الفاظ الخوف ليه لان المؤمن خواف المؤمن لازم يخاف من ربنا لازم تخافي من ربنا عايزين الخوف في قلوبنا يزيد عشان نقدر نعرف رمضان كنز ليه رمضان كنز يا جماعه لان هيطفي نار السيئات اللي مكتوبه علينا في في موازيننا هيكفي هيطيش السيئات اللي هتتحط علينا في موازيننا ديت يبقى اللي خايف من ربنا هيعرف ايه من شعبان ورمضان فعلا هيعرف قيمتهم فعلا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون اخصاءوا فيها كان فريق من عبادي يقولون ربنا امننا فغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافر وانت خير الرحيمين فاتخذتموهم سخريه حتى انثوكم ذكري فاتخذتموهم سخريه سخريه يعني تريقه كانوا ماده التريقه بتاعه الافلام والمسلسلات بتاعتكم كانوا ماده التريقه بتاعه البرامج العلمانيه بتاعتكم كانت ماده السخريه بتاعتكم في الكاريكاتيرات والعواميد بتاعه الصحف العلمانيه بتاعتكم اتخذتمهم سخريه حتى ان توكم ذكر الغت مضاعتم وفي قراءه ثانيه صحيحه فاتخذتموهم سخريه سخريا يعني زلتوهم استعبدتوهم يفكرك القول ده باللي بيحصل دلوقتي في الصين في تركمان الشرقيه اللي يمكن كلمتكم عنها كذا مره قبل كده تركمان اللي في الصين اللي فيها 80 مليون مسلم اللي الصين قاعده تهجر الوفائيين ليها عشان تخلخل توزيع الاسلام فيها تركمان يا جماعه اللي الصين اعلنت قفل المساجد في على ثمانين مليون مسلم وبعد كده لما جوم يفتعوا المساجد بالعافية دفنوا ألفين واحد بالحيا في هذا الإقليم والعاذ بالله ربنا ينتقم من أولئي الكفار يا رب اللهم اهديهم أو فخذهم يا رب مقليه تقليم من الاقاليم المسلمه فلسطين جنبنا فاحنا حاسين بيها انما ال80 مليون واحد دول مين اللي حاسس بيهم ومين اللي متفاهم معاهم ومين اللي متواصل معاهم يا جماعه مين اللي متواصل مع هذا مع اخواننا المسلمين اللي في الصين اللي الوقت احداث للطيات بتحصل وسطهم فاتخصتموهم سخريه حتى انثوكم فكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون هم, هم دول وكل الباقي خسروا هم دول اللي كسبوا بس بتوع الشغل بتوع الخوف من ربنا انهم هم الفائزون ابشري يا اللي ترياوا على انقابك ابشري ده انت الايه دي بتتكلم عنك انت اللي هتفوزي بكره يا اللي اصحابك الترياوا على التزامك ابشر افرح طير امسك حته من ساب ايديك ده انت الايه دي بتتكلم عنك يا اللي انترياوا على التزامكم يا اللي سخروا من دينكم يا اللي الناس اتكلمت على التزامكم ابشروا وارفعوا راسكم اني جزيتكم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون بما صبروا لازم صبرت على حاجه عشان تاخد انت صبرت على ايه انت صبرت على ايه انتوا استحملتوا يا جماعه انا بكلم كل ملتزم مع ايقاف التنفيذ بكلم كل ملتزمه مع ايقاف التنفيذ يا جماعه الدين شغل الالتزام عمل عايزين نشتغل عايزين نخدم يا جماعه عايزين نكتهد يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى انما قصوب الكلام ده اللي مضينا كلام الالتزام يا جماعه ان انا اجري في طلب العلم واجري في الدعوه الى الله واشيل فلوسي واجيب بيها حاجات في الدعوه واوزعها على الناس الالتزام ان انا ما اشوفش منكر الله الا اوعيص صاحبه الالتزام ان انا اشيل هم ديني الالتزام ان انا ابقى قوام بالليل الالتزام ان انا اعبد ربنا واطيع ربنا الالتزام ان انا صاحب الصحبه الصالحه طب ما ينفعش الالتزام من غير الاعمال دي ما ينفعش التزام من غير التزام يبقى انت كده عايز دين من غير دين ما ينفعش ما ينفعش عايزين الشهرين دول يبقوا وقف علينا مش ملتزمين مع ايقاف التنفيذ ان جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون قال كامل لبثتم في الارض على نسنين اذا قال هو كل الكلام اللي ربنا قاله ده ده اطول كلام من ربنا لهم في القران كل الكلام ده هما مرضوش عليه اه ليه مقهورين مقهورين ان الكلمه خصاهم مقهورين من ان دي اخر مره يتكلموا ربنا مقهورين من ان اللي كانوا بيترايعوا عليهم الوقت بيتعبوا في الجنه مقهورين من الحجج اللي ربنا رد بيها عليهم مقهورين من الوضع اللي هما فيه مش قادرين يتكلموا مش قادرين ينطقوا ربنا اللي بيكلمهم دلوقتي قال كم لبستم في الارض عدد السنين عدد بقى كان 500000 سنه مثلا ولا ايه يعني ايه اللي يستاهل اللي انتوا فيه الوقت ده قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العاد دين ما كناش بنعدها كنا عاملين زي طالب الخيبان اللي بيعدي عليه يوم ورا يوم ورا اسبوع ورا شهر في الدراسه ما بيعدش فاتوا قد ايه عشر يبتدر نفسه ما كناش بنعد يا رب انما لما دخلنا قبرنا فوجئنا ان كل عمل كان محطوط علينا وان وقفت على الميزان وفوجئنا ان كل ساعه كانت محطوطه علينا ما كناش نعرف ان في ناس بتعد لنا ساعه ساعه وعمل عمل في يوم يوم في شهر شهر في سنه سنه من عمرنا من لحظه ما الواحد بلغ وكل في كتب عليه صحيفه كناش نعرف يا رب اللي بيتعدي علينا الدرجه ديت قالوا لبسنا يوما او بعضه يوم, يوم. فسال الحدين احنا فاكرين يا رب ده الكلام ده كان من يجي 60000 سنه يا رب 50000 سنه يوم القيامه وكام 1000 سنه في النار يا رب احنا فاكرين احنا قعدنا قد ايه اسال الملائكه اللي عدت علينا كل اعمالنا فاسال العاد بهم قال الا لبستم الا قليلا كل لبستم قليل ال 950 سنه يكفر بربنا ايام نوح واللي عاش 30 سنه ومات على الكفر والمعصيه والعدو بالله لبستوا ملة قليلة لو انكم كنتم تعلمون اه لو كنتم تعرفوا قمت الدنيا وحقرت او قمت عمرك واستثمر الفرصة واخترت الموقف اللي انتم فيه فحسب تم انما خلقناكم عبثا حسبتوها غلط ليه عملتو حساب حد غير ربنا ليه عملتو حساب حاجه غير الاخره والجنه والنار ليه اف حسبته بكلمه اللي حسبوها غلط انما خلقناكم عبثا في مذهب اسمه العبثيه بيتبعوا ناس في اوروبا وللاسف ازالهم من العالم الاسلامي العبثيه هو ربنا الخالق ده بلا هدف لانكم الينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو سبحان الملك سبحان الله يا جماعه الايات اللي احنا قاعدين نتكلم فيها ديت الايات اللي احنا قاعدين نتكلم فيها دي بتتكلم على مين بتتكلم عن واحد بيقول لعل لي اعمل ما بيقولش لعل لي اقوم عن واحد كانت مشكلته في العمل كان واحد عارف الصح من الغلط ولكن ما كانش بيتطبق ما كانش بيشتغل كان كلامنجي كان بتاع كلام الكلام ضيعه في الاخر الكلام ما كانش له اي ورطه عند ربنا ما كانش كفايه كلام يا ام محمد كفايه كلام يا ام بقت ام الكلام كفايه كلام كفايه كلام, كفاية كلام يا قلت حينا ومنقبات قوموا اشتغلوا الكلام مش هيقربكم من ربنا الكلام هيبعدكم عن ربنا زي ما عبدالله ابن سلام والصحابة كانوا عادين في المسجد النموي قالوا لو أننا نعلم أحد بالأعمال إلى الله عايزين نعرف إيه أكثر حاجة نحبها ربنا وإحنا نقطع الدنيا فيها ربنا نزل لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقصر عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ليه؟ لأنه كلام قوم اشتغل قوم اعمل إن انت عزاس إحنا الوقت في شعبان يا إخواني عايزين نبتدئ الفرصه عايزين نبتدئ فرصه شعبان اول حاجه الصيام كان يصوم شعبانه كله عليه الصلاه والسلام كان يصوم شعبانه الا قليله من اول بكره نبدا صيام بقى ليه نقف في الصيام ليه يا جماعه ده فرصه رهيبه طب الرسول كان بيصوم ليه استعداد لرمضان ماشي بس كان في حاجه اخطر ايه هي ان كان رفع الاعمال بتاعه السنه كلها في شعبان في شعبان ورسول الله كان يحب ان يرفع عمله وهو صائم هترفع امتى الله اعلم يبقى احنا نعمل ايه يبقى احنا يا جماعه انا عايزك تجيب ختمه قران قبل رفع الاعمال انا عايزك تجيب ختمه قران كده تختم المصحف ده قبل رفع الاعمال يتختم صحيفتك ويا طلع ربنا سبحانه وتعالى بخاتمه قران وفي نهايه الخدمه تبدا عيب المغفره والتوبه والصلاح والهدايه والقبول انا عايزك تبوث نفسك في العمل الايام دي كل شعب الايمان توصيه الدرس ده الايمان بضع وسبعون شعبه يا جماعه احنا ديننا ناقص في شعب من شعب الايمان مش موجوده في حياتنا تخيلي تخيل ان يديني ناقص تخيل ان يديلك ناقص وانت ساكت وانت انت لو بيتك فيه انتريه وما فيهوش سفرة هتقعد مهموم تقول الناس تعمل تقول عليا لو دخلت بيتك لو فيه متجر وما فيهوش ثلاجة هتقعد مهموم ازاي بيتي ناقص طب لو قلت لك ان دينك ناقص بضع و70 شعبة ممكن نصهم انت ما تعرفش اصلا هما بيتكلموا عن ايه كتاب شعب الايمان للبيهقي اللي جاب الوضع و70 شعبه دول باجتهاد يعني واقوال العلماء عايزين نكتب يا جماعه عايزين نجيب صله رحم بين الجيران صله زوجة بصله زوج بصله بر الوالدين كتاب في الدعوه طلب علم استغفاركم يا بلال صلاه نوافل صلاه جماعه كل الاحمال الصالحه ختم قران قوبل لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيره بقالك 11 شهر ونص ما بتستغفريش ال15 يوم اللي عايز تستغفري فيهم بقى الحق بقى كطري الاستغفار في